هذا سؤال يقول ذكرت خطر مشابهه الكفار فما رايكم ببعض الدعوات التي تدعو الى الانتقال الى بلد الكفر للتوسع في طلب الرزق وان في بعض بلدان المسلمين ضيق عليهم او تضييق عليهم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه المقاله بل هذا الفعل قد شاع في هذه الفتره في هذه الايام التي نحن فيها نرى كثيرا من المسلمين يذهبون الى بلاد الكفار وللاسف واشد واعظم من ذلك انهم يسمون هذا هجره والهجره هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام هذا الذي نعرفه في تعريف الهجره ونحن اطفال ما نعرف معاني الكلمات بس نقراها ولا ندري ما هي فتغيرت الهجره اليوم وصارت الذهاب من بلد الاسلام الى بلاد الكفر هذا في الحقيقه خطر عظيم وشر عظيم لان الذاهب اليهم سيقيم بين ظهرانيهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين ويقول صلى الله عليه وسلم لا ترى نارا هما أي نار المسلم والمشرك فكيف يذهب إليهم ويعاش بين ظهرانيهم لا يسمع أذان ولا يرى شعائر الإسلام وإذا أقام شعائر الإسلام أوذي ومن اظهر ما يرد به على هؤلاء انظر الان التدريس في المدارس لاولاد المسلمين في بلدان الكفار كيف يضيق عليهم في انشاء مدارس اسلاميه خاصه بهم وكيف يدخلونهم في مدارسهم يقولون ليندمجوا في المجتمعات في مجتمعاتهم فيدرسونهم ما هو كفر كفر من النظريات الكافره ويدرسونهم ما هو فجور وعهر من الاخلاق الفاسده نعوذ بالله من ذلك يحدثني بعض طلابي وبعض اخواني يعني نوعان من الناس في البلاد التي تقر الشذوذ يقولون نحن تركنا هذه البلاد وهم من اهلها الاصليين حتى لا يتعلم ابناؤنا هذا في المناهج لانه موجود عندهم في المناهج الدراسيه اصبح هذا ملزم بان يدرسه الطفل فما هو الذي سيخرج به فانت نعم الان تذهب وتقيم بينهم يمكن انت تسلم لانك يمكن اقول لك القلوب بيد الله فقد يزيغ الانسان كما سمعنا عن بعض من ذهب وفتن بهم وانبهر بهم وبحضارتهم ومدنيتهم ودنياهم التي بهر بها فرااها هي الترقي وهي الحياه الصحيحه فارتد هذا هو كبير لكن لو فرضنا انه سلم هو النشء بعد ذلك كيف ولا يستطيع ان يربيهم التربيه الاسلاميه اذا شبوا عن الطوق تاتي الحكومات تلك الكافره وتاخذهم منه بالقوه فاي خير في هذا اقول لمن يفعل هذا بقاؤك في بلاد المسلمين لو لم تجد الا خبز يابسه وزيت وملح خير لك من الذهاب الى بلاد الكفار التي يضيع فيها دينك والعياذ بالله فلا يجوز لك ان تذهب الى بلاد الكفر الا للحاجه الضروريه اما ما عدا ذلك فلا نعم وهذا يقول انه قد ظلم ومن هذا الباب ايضا فتح علينا باب ثاني وخطير جدا ما يسمونه باب السياحه وهذا ايضا لا يفوتني ان اذكر بها للاسف يعني بعض من ينتسب الى العلم بدا يدخل في هذا الباب يسافر الى بلاد الكفار بدعوه ايش سياحه وهذه والله رزيه والله رزيه والله مصيبه وان يغلبهم النساء والاطفال او المجتمع حتى لا يقال مشدد على اولاده والله مصيبه وعظيمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب ل الرجل الحازم من احداكم ما يجوز لك ان تذهب بهن الى بلاد الكفر ماذا سترى زوجتك سترى المناظر السيئه وترى العري والعهر والفجور فنعوذ بالله من ذلك ماذا سيرى اولادك سيرون هذا وانا وجه نصيحه لنفسي اولا بتذكير لها ثم لاخواني وابنائي واحبتي ولبناتي واخواتي ان يتقي الجميع الله جل وعلا فلا تطلب الزوجه من زوجها ان يسافر بها الى بلاد الكفار بدعوى السياحه ولا يطلب الاخ من اخيه ان يسافر الى بلاد الكفار بدعوى بلاد زعم السياحه الحمد لله في بلاد الاسلام غنيه في بلاد المسلمين غنيه ولله الحمد اما الذهاب الى الكفر بلاد الكفر لا يرى إلا النصارى وعباد الصليف واليهود والوثنيين يظلم قلبه سمعه يمر عليه أيام وربما شهور الإجازة كلها وهو لا يسمع أذانا هذه مصيبة عظيمة هذه مصيبة عظيمة فنسأل الله العافية والسلام يجب علينا معشر الأحبة أن نتنبه لهذا وأن نتنبه نحترم ما كرمنا الله به من هذه الأخلاق الحميدة التي نشأنا عليها وأن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي مننا بها علينا نعمة الإسلام وأن نعلم أننا في بلدنا وفي بلدان المسلمين ولله الحمد على خير عظيم وإياكم وما تروجه هذه النعمة الشركات السياحيه التي يسمونها سياحيه هم صادقين سياحيه يريدون ان يسيحوا دينك حتى يسيح وتخرج بلا شيء تخرج منها عاري قد سحت وساح دينك فنعوذ بالله سياحه هذه الامه هي الجهاد في سبيل الله صل... في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسائحون العابدون الراكعون الساجدون الحامدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهذا والله من انكر المنكر واصبحت المجتمعات الان يضغط بعضهم على بعض ليجارى بعضهم بعضا ويساوي بعضهم بعضا فنسال الله ان يعيننا واياكم على انفسنا وان يعصمنا واياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وانا قلت هذا الكلام لاني قد رايته في بعض الناس قابلته فجاه في بعض المطارات هنا في المطارات السعوديه قابلته على حال مزرية في لباس مزري فبعضهم تصدد عني لي أن لا أراه وبعضهم ما علم إلا وقد جمعني به خرطوم الطائرة فأصبح يعتذر مني قلت يعتذر من الله جل وعلا فنحن نسأل الله العافية والسلام معشر لحبة النساء والأسر والأرحام والأصهار وربما من هم أكثر من ذلك ببعض الأحيان يستعين عليك بالوالد والوالدة لماذا لا تمشيهم بلدان المسلم موجودة فيها الخير والكفاية فاذهب إلى بلدان الإسلام بلاد الكفر لا تذهب لا تذهب إلا للضرورة القصوى كعلاج وما جرى مجرى نعم